بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا نوح إلى قومه أن أنزل قومك إن وَنَادَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ أَن ٱنذِرْ قَوْمَكَ أَن ٱنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَن ٱنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن ذَهُم مَّعَذَابٌ أَلِيم قَال يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِين قَال يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِين أَن يَعْمُدُوا اللَّهَ اتقونه وأطيعون. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم. يغفر لكم من ذنوبكم. وينخركم إلى أجل. مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إن أجل الله لو كنتم تعلمون لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلًا ونهارًا قال رب إني دعوت قومي ليلًا ونهار فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي وَاسْتَغَشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَغَشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثم ثم إنني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ثم إنني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ويمد يدكم بأموال وبنين ويمد يدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ويجعل لكم جن كاتٍ ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم أطوارا ألم ترو كيف خلق الله سبع سماءات طباقا؟ ألم ترو كيف خلق الله سبع سماءات طباقا؟ وجعل القمر فيهن نورا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا والله انبتكم لن الارض نباتا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَوْطَادَ بِسَاطًا لتسلكون منها سبل في جاجة. لتسلكون منها سبل في جاجة. قال نوح الرّبي إنهم عصوني. قال نوح الرّبي إنهم عصوني. تبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرًا كبرًا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا تَذَرُنَّ ولا سواه ولا يغوث ويعقوق ونصر ولا يغوث ويعقوق ونصر وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما, مما خطيئاتهم أغرقوا مما خطيئاتهم أغرقوا أغرقوا فأدخلوا نارا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 دَهُمْ هُمْ يُضِلُّ عِبَادَك وَلا يَلِدُ اِلا فَاجِرًا كَفَّارًا وَلا يَلِدُ اِلا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا